أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم جم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.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 117. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين 118. أم له البنات ولكم البنون 119. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 112. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 113. أم يريدون كيدا 114. فالذين كفروهم المكيدون 115. أم لهم إله غير الله 116. سبحان الله عما يشركون 117. يَرَوْن كِسْفًا من السماء سَاقِطًا يَكُونُ سحاب مَرْكُومًا فذوهم حتى يلاقوا فَرِيقٌ الذي فيه وَفَرِيقٌ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا لَهُمُ ارْجِعُوا إِلَىٰ